لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مبلله ومن يهدي الفلاها دئله وأشهد أن لا إله إلا الله وأحزه لا شريك له وأشهد أن محمد العبده قد صدق الله رسولة الرؤيا بالحظ لتدخلوا من المسجد الحرام لتدخلوا من المسجد الحرام إن ساء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشده وعلى الكفار نحماه بينهم فرواهم ركعا فجدا يمتهون من الله ورضوانا فيما هم في من أثر السجود ذلك مثلهم في الثورات ومثلهم في الثنجين كسرع أخرج ستأه فآذره فاستغنق فاستوى على سوقه يعجب السراء يبهد بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مظفرة منهم সমস্ত তারিফ সমস্ত গুণগান সেই মহান রব্বল আলমিনের জন্য যিনি আমাদেরকে সমস্ত